توكل رضا رضاً عن الله أن بما قسم الله تبارك وتعالى لك هذا من أعظم المقامات التي يبلغها من يسان يقول يسان حافداً في جميع أحواله ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله سوء محبة محبة الله تبارك وتعالى وهي ذروة المقامات صفحة له بقوم يحبهم ويحبون ذلة على المؤمنين عزة على الكافرين نصوص في هذا الباب كثيرة. فحبة الله تبارك وتعالى هي. أنا أقصد على لا أحدٌ حتى يكون أحب إليه والديه ولديه والناس يجمعين. وثلاث كما قال صلى الله عليه وسلم أن كنا في ولد بهدنا حالا وترميا أن يكون الله ورسوله أحب إليه من الناس وربما وقال تعالى يحبهم ويحبونه. وقال تعالى ثانية أخرى والذين آمنوا أشد حبا لله. والنصوص في هذا الباب كثيرة. يصدق شارده في المعانى له يرضى بما قدره الإله له الرضا عن الله فيه نصوص كثيرة قال تعالى رضي الله عنهم وراضوا عنهم رضي الله عنهم وراضوا عنهم وقال تعالى يا يَنْفَدْ الناس مُطْمَئِنَّةِ ارجع إلى ربك راضي الله يرسولنا بيكم رضا أنا قل بمسر من الأسعى من أعظم أسباب إجابة الدعاء لعن الله تدعو الله سبلا وتذكر له طلبك أنت راضي عنه أعطاك أبناء ومن رُزِق فقد رُزِق خيرًا عظيمًا قد رُزِق خيرًا يقول سيد المعطاء الله السكاد يا الله إنما يُلِمك المنع لعدم فهمك عن الله فإذا رُزِقت الفهم عنه كان المنع على العطاء يقول العارفون يقول العطاء من الخلق الحرمان والمنع من الحق إحسان أنه هو ينتهي أن هو لن يمنعك إلا لحكمة البائمة فإنسان يعود نفسه الرضا عن الله تعالى القناعة فلزمها تعش غلكا لو لم يكن منك إلا راحة البدني. وانظر لمن الدنيا بأجمعها هذا راح منها بغير المطر منكفني وقال الله عليه وسلم ورضى بما قسم الله فلك تكون أغنى الناس حديث تبلي عن الدراء وهي السائف والرقص الذي يسوقه تحب الله تعالى وأنتزع إليه برقص المحبة نعم يصدقه إذا كنت حق في المقامة تركت الشيء الصندقية واش تقول لي صادقا مع الله ظاهرة هذه المقامات تخطع ايما فرمس تقريباك تخطع وعلى الناس يتهميهم لتقع لهمين عشية ومقامة مجهدات يصدق شاهده في المعنى غير يتحلل مجهد ده ایران بردنگی هل هو مخلص؟ هل هو صادق؟ هل قصدره ایر واجب؟ ها کنه شاید جهت الوزبه ساید ویحمد؟ نفسه صادقا مع الله تعالا ده في بردنگی فی معامله معروبنا زید؟ یا ظالم قدره الیله ما قدره له لیمه تباره و تعاله لینه اعلم اقول هي ان في حياتي ما زال اي ان امي التي ولدت اختيها ووالدها خير باختياري نفسي دائما دير هذا وعسى ان تكره شيئا هو خير لكم وعسى ان تكره شيئا فهو شر لكم والله يعلم واتك لا تعلم قاله لا ينفع عسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا استغفر ايضا ما قسم الله لك تكون على الناس تكون أسعد الناس فأحد الصالحين نادى مولا بقوله وهوا عني ما ألاقي من العلا بأنك أنت المبتلي والمقدر قالوا نحن تناسي واستح لما تكفر لأنك أنت المبتلي وأنت المقدر وأنه لم يقم عك شيء وقلت ما, ما كنا عن الخبر غافلين طرف وهوا عني ما ألاقي من العلا بأنك أنت المبتلي والمقدر وجهد الناس يقولون عن السوق شاهدة في المعاملة. يَعْلُّى بِمَا تَمْضَوَهُ لِلَّهُ لَهِ زِي يَصِرُ عِدَّ ذَكَ بِهِ حُرًّا وَيَوْمُ خَلَى بِقَلْبِهِ هل مقام عبدين الله بالله والله واليوم يَصِرُ عِدَّ ذَكَ عَالِفًا من أهل الله وخاصة من أهل العِلْفة معرفة الله قيام معنى توعيده بالنفس حتى تغنى يَصِرُ عِدَّ ذَكَ عَالِفًا عارفا بِالله كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث من عباس تعرف لا ترك تعرف تعرف بِالله فرخاء يعرف كابي الشيء نصيره عند ذلك عارفا بِالله تعالى حرّا. وهذه دعليها سبعين صدر حرًا إذا فك غاية الحرية في كلمة العبدية